بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمة الله عليه وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم نعم من البهم نعم وليس غبطة إلا فتنتين هما, هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم والحكمي أو الحكم نعم يأتي سات مع إن شاء الله والحكم نعم وليس غبطة إلا هما الإحسان في المال أو, أو في, في العلم, العلم والحكم نعم ومن صفات صفاته للإيمان نهمتهم, نهمتهم في العلم حتى حتى نعم حتى اللقاء غ غبطا بدن نهم غبطا بدن نهم غبطا بدن العلم أغلى وأحلى ما له استمعت ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثمي العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب, وأعرب عنه ناطق بفم إشباعها وأعرب عنه وأعرب ناطق عنه بفمي. ناطق بفم العلم غايته القصوى ورتبته ورتبته العليا نعم. فسعوا إليه يا للهمن فسعوا إليه يا إليه فسعوا فسعوا يا للهمن فس فسعوا إليه يا, فسعوا إليه يا إليه. إشباع شوي أسعوا إليه يا من نعم هذه أيضا حركة في العروض نعم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم الله أكرم نعم الله أكبر. العلم نور مبين يستضي به آل السعادة والجهال في الظلم العلم ولا والجهال. والجهال في الظلم نعم العلم أعلى حياة للعباد العباد كما نعم. أهل الجهلة أمواج بجليهم لا سمع لا عق لا سمع لا نعم لا سمع لا عقل بل لا يبوصون وفي الثعير معتر معترف كل بذنبهم نعم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طر وظلمهم نعم. والعلم أصل هدى مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى دول حكم والخوف بالجهل والحزن الطويل الحمد فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي الأبيات الثلاثة الأولى من هذه الأبيات التي قرأها علينا أخونا وهي قول الناظم رحمه الله وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم إلى قوله ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء هذه الأبيات يشير فيها الناظم رحمه الله تعالى يشير فيها الناظم رحمه الله تعالى إلى عدد من الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم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 الصم، البكم، الذين لا يعقلون. وذكرنا بالأمس أسباب تحصيل العلوم وأنها القلب والسمع والبصر. أليس كذلك؟ فذكر الله جل وعلا هنا منهما السمع، وذكر البكم. وذكر القلب والفؤاد في قوله الذين لا يعقلون الذين لا يعقلون فلا سمع ولا نطق ولا عقل في القلوب ولذلك قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله وجاء أيضا في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرَأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أبْعَ لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بلهم أظن أولئك هم الغافلون، فهنا ذكر الثلاث المفاتيح التي سبق ذكرها معنا بالأمس، وهي لهم قلوب لا يفقون بها، و لهم أعين لا يبصرون بها. يرون الحق أمامهم، لكن الله جل وعلا سلبهم الانتفاع. ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله عنهم لا يعني لا يسمعون سماع انتفاع وإنما سماع الهجة قد قاب عليهم. أما سماع الانتفاع هذا الذي نفاه الله جل وعلا عنهم فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل وهذا الذي أشار إليه الناظم قال إن الله جل وعلا قد ذم الجاهلين بالعلم أشد ذم من البهائب من الدواب بالعجماوات وذلك لأنهم قد عطلوا هذه الأسباب الثلاثة التي يوصلوا إلى الخير من طريقها فاسمعوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون فلا فقه بالقلوب وتدبر لما يقوله حتى يعلم وينظروا إن كانوا منصفين قلوبنا في أكدة يعني مغطاة نسأل الله العافية والسلامة وفي آذاننا وقرر تكلمت ما تكلمت ما يستمع ولا يستفيد ومن بيننا وبينك حجاب لا يقصد فأعمل إننا عاملون فعطلوا جميع أنواع الطرق التي توصل إلى الخير نسأل الله العافية والسلامة فهؤلاء لا شك هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم نتولوا وهم معرضون فينبغي للمؤمن أن لا يتصف بصفات هؤلاء بل عليه أن يعمل قلبه وسمعه وبصره فقلبه في التدبر والتفكر فيما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت الأذن وابصرت العين وتدبر القلب أورث ذلك الإنسان العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح فإذا أقفلت هذه الأسباب فإن الإنسان حينئذ ينزل فيصبح شر من البهائب يصبح شرا من البهائم. واسمعوا قول الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء فمثله كمثل الكل عياذا بالله من ذلك أخص الحيوانات أطبح الحيوانات وأنجس الحيوانات أحطها فمثله كمثل الكل فقط لا هذا الحيوان القبيح النجس في أخبث صورة منه وهي صورة اللهز إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف نسأل الله العافية والسلامة فأطمح صورة في الكلب صورة اللهة حينما يخرج لسانه فهو أطمح ما يكون فهذا مثل الذي آتاه الله الآيات ليتجمل بها ويتحسن بها لكنه سلق منها واتبع الشيطان نسأل الله العافية والسلامة وقول الناظم رحمه الله وليس غفة إلا فثنتين يشير به إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كلنا نعرفه لا حسد إلا فثنتين لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وهذا حديث متفق عليه خرجه الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ورؤية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفضه لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته وفي نفض هلكته في الحق يعني أهلكه في الحق أنفقه كله في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فهو يقضي بها ويعلمها وهذا أيضا حديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن ابن مسعود وأيضا جاء هذا الحديث من طريق من حديث يزيد بن الأخنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل حديث ابن عمر لطبه كلفظ الحديث ابن عمر الآلف الذكر، فهؤلاء الثلاثة رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا حسد إلا فيثنتين، وحديث يزيد بن الأخنس خرجه الطبراني في الكبير، ولوسط وفي مسند الشاميين وفي سنده ضعف، لكن يشهد له الحديثان السابقان في سنده. ضعف خرجه الطبراني في كبيره وأوسطه وفي مرسل الشاميين وفي سنده ضعف لكن يشهد له ما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر ومن حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحسد هنا الذي جاء في الحديث هو الغبطة كما قال الناظم هنا وليس غبطة لله في هما. يعني لا يغبط المرء إلا في هذا والحسد تمني زوال النعمة عن الغير أما الغيبطة فإيش أن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لغيره فهذا هو الفارح فمراد بالمراد بالحسد هنا الغيبطة ولذلك عبر بها الناظر عبر بها الناظر لا حسد إلا باثنتين يعني لا غبطة والغبطة أن تمنى أن يؤتيك الله مثل ما آت أخاك نعم نعم كما جاء ذلك في الحديث الآخر الصحيح إنما الدنيا لأربع نعم إنما الدنيا لأربع رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه رحمه فذاك بأعلى المنازل ورجل قال لو أن مالا لعملت فيه مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان قال فهما في الأجل سواء. ورجل آتاه الله مالا فلم يعرف حق الله فيه فهو يخبط فيه لا يعرف لله فيه حقا ولم يصل فيه رحمه قال فذلك بأسوأ المنازل ورجل قال لو أن لي مالا ما عملت فيه مثل فلان قال فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء فهذا ما تمنى أن تزول النعمة عن الأول لكن تمنى أن يكون مثله تمنى أن يكون مثله فألحقه الله جل وعلا به الأول مع الأول في الأجر والثاني مع الثاني في الوزر نسأل الله العافية واستلامه فإن سأل سائل واستشكل كيف يعاقب وهو لم يعمل سوءا الجواب عليه أن الأعمال بالنيات والثاني أراد أن يفعل مثل الأول يفجر يلهو يفسق يعربت بهذا المال وما منعه من ذلك خوف الله جل وعلا لا ما منعه إلا أنه لم يتأتى المال فإذا كان هذا هو المانع فحينئذ هما في الوزر سواء نسأل الله العافية والسلامة فالشاهد أن الذين يستحقون أن يغبطوا حقيقة هم هؤلاء الذين آتاهم الله العلم والحكمة فهم يعلمون الناس ويقبون بها بين الناس والحكمة هنا هي السنة قال الله سبحانه وتعالى واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم واذكر ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكم فالحكمه هي السنة والآيات هي الآيات القرآنية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني حديث ابن مسعود قال فهو يقضي بها ويعلمها فهذه السنة التي من تعلمها صح أن يحكم بين الناس في دينهم وأموالهم وجمائهم وأعراضهم وفروجهم إلى غير ذلك فالشاهد هذا الذي يغبط هذا الذي يغبط وأشار الناظم رحمه الله بقوله ومن صفات الإيمان أشار إلى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو قوله منه مال لا يشبعان وفي لفظ لا تنقضي نهمتهما من هو لا يشبعان وفي لفظ لا تنقضي نهمتهما أن المن هو الجائع يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع النهم هو الذي يأكل ولا يشبع النهم هو الذي يأكل ولا يشبع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هو مان لا يشبع أولا تنقضي نهمتهما يعني النهمة عندهم ما تكف ما تقف عند حد من هما طالب علم وطالب دنيا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فدروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والدارم وفي سنده ضعف من أجل ليث بن أبي سليل لكن يشهد له أيضا حديث أنس فقد روى الحديث أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه إذا الحديث الأول مروي عن من؟ هذا اللفظ مروي عن من؟ أولا عن؟ ابن عباس وحديث ابن عباس عند أبي بكر شيبة وعند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد لأبي وعند الإمام الدارمي وفي سنده ضعف من أجل ليث ابن أبي سليل من أجل ليث ابن أبي سليل لكن له شواهد فيشهد له أيضا مجيء الحديث من حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقد خرجه الحاكم والبيهقي في الشعب خرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال لم أجد له علة ووافقه الذهب والصواب الذي يظهر لي أن العلة فيه عن عنف قتاده فقتاده مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث لم يصرح فيه بالتحديث لكن تابعه حميد الطويل عن أنس خرج ذلك ابن عدي في الكامل وتكلم على الحديث الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على المشكات في تعليقه على المشكات وصححه بشاهده من حديث ابن عباس المتقدم صحها وبشاهده من حديث العباة المتقدم وجاء أيضا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرجه الطبراني في المعجم الكبير في مسند الشهاب الطبراني في المعجم الكبير في مسند الشهاب ولكنه ضعيف جدا عن عبد الله بن مسعود ضعيف جدا وذكر هذا الحديث التخاوي في المقاصد الحسنه برقم 1206 وافاض عنه في الكلام افاض عليه في الكلام في المقاصد الحسنه برقم 1206 وافاض في الكلام عليه ثم قال في الخاتمة خاتمة الكلام ومجموع محصل الكلام بعدما ساق طرقه وبيان كل طريق قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فزادنا من؟ زادنا ابن عمر وزادنا وزادنا أبا هريرة فأصبح الحديث مرويا عن كم؟ عن خمسة الأول ابن عباس والثاني أنس والثالث ابن مسعود وزادنا في المقاطب أبا هريرة وابن عمر نعم ثم قال قال وهذه الأحاديث وإن كانت بمفرداتها ضعيفة يعني الطرق الأخرى التي ساقع وإن كانت بمفرداتها ضعيفة إلا أنها بمجموعها تتقوى والحق أن هذا الحديث حديث صحيح لغيره إن شاء الله فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين لا يشبعان مما دخل فيه فصاحب العلم ما تنتهي رغبته ولا تقف صاحب العلم الحقيقي لا تقف رغبته عند حج حتى يموت أبدا ألذ العلم عنده من العفل المصفى بل ينسى أهله وذويه وروحه فتجده ربما في الحر الذي لو قعدت معه فيه دقائق معدودة ما احتملته وهو لا يحس به تجد الجوع لو جلست واطلت معه الجلوس وربما قعد النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها لا يحس به وذلك لأنه قد شغل بما هو بين يديه. ومن هؤلاء الناظر فقد أقسم لنا من قبل أهله ونعرفه بعض أهله أقسم أنه يؤتى إليه بالإفطار بعد أن يفرغ من أذكاره ويبدأ في القراءة ويكتب والتأليف فيؤتى إليه بالإفطار فلا يلتفت إليه ويستمر إلى الظهر فيصلي ثم يعود إلى الكتب والتأليف فيؤتى إليه بالعشاء بعد العصر وإفطاره كما هو قد ما مسه فيرفع هذا ويحط له هذا ثم تلمسها فيأخذ منه الثالي وما مسهه وهو مشغول بكتبه وهو مشغول بكتابه وتأليفه رحمه الله فالشاهد أن المنهوم في طلب العلم لا يمكن أن تقف نهمته عند حج كصاحب المال عنده الملايين وهو لا يشبع وتجده في كل سوق وتجده في كل محفل وتجده لا ينام الليل ولا يكاد يستقر من سفر إلى سفر وهكذا لما؟ لأنه يحب أن يزداد من جمع حطام الدنيا فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بالعلم الذي هو أعلى وأغلى ويقول قتاده وسيأتينا إن شاء الله بقية كلام غير كلام قتاده يقول قتاده رحمه الله لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لكتفى منه موسى عليه الصلاة والسلام لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لك موسى عليه الصلاة والسلام ولكنه قال في قصته التي حكاها الله جل وعلا إيش؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وهو الرسول المرسل عليه الصلاة والسلام يقول لخبر عليه الصلاة والسلام وهو نبي لكن موسى أفضل منه فموسى أحد أولي العزم وهو كليم الرحمن تبارك وتعالى فلو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لكتفى كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه بل سأل من هو دونه وهو خبر وخبر في أصح قول العلماء نبي بدليل قول الله جل وعلا عنه ها؟ وما فعلته عن أمل وما جاء أيضا في الحديث إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت لا تعلمه أنت وهذا إنما هو في حق من؟ في حق الأنبياء في حق الأنبياء لكن مع فضله وجلالته موسى أفضل منه لكونه من أولي العزم فلو كان أحد يكتفي من العلم لأجل منصبه الذي يصل إليه لكتفى موسى عليه الصلاة والسلام وقد وصل إلى أعلى المنازل وهي تكليمه لربه جل وعز واختصاصه له بالرسالة العظيمة التي هي أعظم المنح وأفضل ما من الله سبحانه وتعالى به فالشاهد موسى عليه الصلاة والسلام لم يشبع من العلم وهو في هذه المنزلة فما عسى أن نقول نحن ما عسى أن نقول نحن ولم يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم هذا القرآن بين أيدينا من دفته إلى دفته انظروا هل تجدون فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يزيده من شيء غير العلم أبدا ولذلك قال الله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقل رب زدني علما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب زدني علما امتثالا لأمر الله جل وعلا له فلم يسأل عليه الصلاة والسلام ربه أن يزيده من شيء من الدنيا أبدا وإنما سأله أن يزيده من العلم فالواجب على العبد إذا سمع مثل هذا ألا يقف عند حد في التعلم ولذلك جاء العلماء رحمهم الله تعالى عامة وأئمة الحديث خاصة فأخذوا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث فقها عظيما وهو الحظ الحظ على تعلم العلم الحظ على تعلم العلم واستدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب ينبغي لطالب العلم أن يكون دائم الطلب صابرا فيه على التعب والنصب لا يقف فيه عند حد لا يقف فيه عند حد وجاء فيما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه سئل إلى متى يحسن التعلم فيما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه سئل إلى متى يحسن التعلم فقال ما حسنت الحياة فقال ما حسنت الحياة ما ذمت متعافي وقوي ونشيط ولا عوائق تعيقك فهذه هي الحياة الطيبة الحسنة فما دامت الحياة هكذا فأنت يحسن بك أن تتعلم وتزداد لماذا؟ لأن في ازدياد العلم إرغام إبليس وإرغام أعداء الله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس أيضا في ازدياد العلم إرغام العدل كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوة فهذا العلم وإن طلب في ابتدائه للدنيا إلا أنه يأبى ألا أن لا يكون لله جل وعلا لأن صاحبه إذا تقدم فيه لا يكف كل يوم يطلع على حكم كل يوم يقرأ حديثا كل يوم يقف على تفسير في هذا الحديث كل يوم يقف على موقف عظيم لأعلمة الهدى فيزداد حينئذ همة ونشاطا ويزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. وقيل لعبد الله المبارك رحمه الله إلى متى تطلب العلم؟ قيل لعبد الله المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله حتى أموت. سؤي عبد الله المبارك وهذا مشهور عنه رحمه الله. إلى متى تطلب العلم؟ وهو عبد الله المبارك شيخ الإسلام رحمه الله. الذي قيل فيه ما فقه أصحاب الله صلى الله عليه وسلم إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله فيه جميع خصال الخير ما تريد أن ترى خصلة من خصال الخير جاء بها الإسلام إلا وهي في عبد الله المبارك وقيل فيه لم يفقه الصحابة إلا برؤيتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شئته مجاهدا وجئته شئته عابدا وجدته شئته منفقا وجدته شئته, شئته معلما وجدته شئته آذرا بالمعروف وناهر عن المنكر وجدته شئته متصدقا وجدته شئته مواسيا وجدت. حتى ألف فيه الذهب كتابا سما قضي نهارك مع ابن المبارك فالشاهد يقال له هذا القول لأنه إماط ما سئل وهو حدث سئل وهو إماط إلى متى تتعلم العلم يا ابن المبارك؟ قال رحمه الله حتى الممات إن شاء الله ويقول أبو عمر بن العلى النحوي المقري اللغوي رحمه الله حينما سئل مثل هذا السؤال إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم فاسمعوا الجواب فقال ما دامت تحسن له الحياة فليس شيء في الحياة أحفظ من أن يتعلم وسئل ابن عيينة رحمه الله من أحوج الناس إلى طلب العلم ابن عيينة يسأل هذا السؤال من أحوج الناس إلى طلب العلم فيقول رحمه الله ماذا تتصورون الإجابة لو أخذنا ماذا تتصورون الإجابة قال العلماء من هو أحوج الناس للعلم قال العلم أعلم الناس هو أحوج الناس إلى العلم أجاب لما سئل من أحوج الناس إلى طلب العلم إيش الجواب قال أعلم الناس هو أحوج الناس إلى طلب العلم شوف هذا الجواب ما تفسيره يا ابن المبارك قال وذلك لأن الخطأ منه قبيح فينبغي أن يواضب على التعلم والبحث والتنقيب حتى يموت أحرج الناس إلى التعلم أعلم الناس فإذن كيف من هو دونه كيف بطلبة العلم المبتدئ كيف بالجبهان نسأل الله التوفيق ويسأل المأمون أيضا يسأله ابن أخيه المهدي يقول يا أمير المؤمنين أيحسن بالشيخ أن يتعلم يعني الشيخ عالم متقدم في السن والعلم أيحسن بالشيخ أن يتعلم فأجابه قائلا إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به أن يتعلم يعني إذا سئلت عن شيء فقلت لا أعلم أنا ترى أن هذا براءة للذمة صح ولا لا هذا براءة للذمة لا يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم لكن إذا رجعت إلى نفسك ألا ترى أن هذا يعيبك وصلت إلى هذه الدرجة في العلم وفي السن ولا تزال تجهل بعض الأخرى فتجدت فأنت أحوج أيضا إلى أن تتعلم أحوج إلى أن تتعلم ويقول ابن أبي غسان رحمه الله لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا كنت جاهلا وهذا يدل على أن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى بلغوا من الحرص ومن المواضبة على الطلب ومن التحمل في سبيل ذلك ما لا يتصوره متصور بل ربما إذا قرأ شيئا من أخبارهم يظن أنها من الخيال لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة فمن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصاف، عند هذا الحي من الأنصاف، إن كنت لا أقيله بباب أحد، ولو شئت لا أذن لي، ولكنني أردت أن آخذه منه بطيب نفس يأتي إلى الباب، وهو ما هو وقت دخول، فينام على الباب، ينتظر، ينام على عتبة الباب. ولو شئت لقلت له ابن عباس ابن عم رسول الله عليه وسلم فيأذن لي لمكانتي من رسول الله عليه وسلم ولكن لا أريد أن أأخذه منه بطيب نفسه لأنك إذا أخذت عن عن العالم بطيب نفس أفادك وإذا أخذت عنه وعن ترى نفسك أعلى لا تستفيد حتى ولو أفادك وسيأتينا إن شاء الله تعالى فزيد بيان لذلك فالشاهد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا على درجة من الصبر ومن عرف قيمة العلم أذل نفسه لحامله وصبر في سبيل تحصيله فهذا عمر بن عبد العزيز من أبناء الخلفة يأتي إلى عبيد الله ليسمع منه علم ابن عباس وحديث ابن عباس فيقف على الباب وينسده يجلس فربما أذن له وربما قفل الباب في وجهه وحجبه وهو عمر بن عبد العزيز وبع ذلك ما فده ولا رده بل بقي ربما دخل عليه وأذن له فسأله وربما حجبه فمنعه فلم يقع ذلك في نفسه وإنما يصبر ويبقى حتى يخرج إليه ويثأله وقد حكى الإمام مالك قصة عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وهو من شيوخ الإمام مالك في صبره ودابه في تحصيل العلم مع معرفة الناس له في المدينة وتحمله إلى الفقر في سبيل ذلك مع معرفة الناس به بالمدينة ذكر عنه الإمام مالك شيئا يتعجب منه وقد صحت هذه القصة عن الإمام مالك فإنه رحمه الله كان يوما يتكلم مع طلابه الإمام مالك فذكر لهم تحمل الإنسان في سبيل الطلب والمواصلة في هذا وأنه لا ينبغي أن يعيقه الفقر ولا يعيقه عائق من العوائق ما دامت النهمة عنده موجودة فقال إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقري يعني العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقري ثم ذكر قال كان ربيعه وذكر من شأله كان وكان لكنه قام في العلم حتى باع خشب سقف بيته حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم البيت له خشب يسقف ما هو مثل الآن فنقض السقف خشبة خشبة وباعه وتبلغ بثمنه في سبيل الطلب قال وحتى كان يأكل ما يلقى على مذابل المدينة من العنب والزبيب وعصير التمر وعصارة التمر وذلك لفاقته وحاجته ولكنه كان يكسب ذلك على الناس ويستعد ومع ذلك يصبر ولا يكف عن الطلب فأتاه الله جل وعلا ما أتاه من المنزل فكان شيخا لمالك وكان مالك رحمه الله يضرب به المثل وأم مالك في الصغر كانت تجهزه فتنفذه في البكور مع فلات الصبح وتقول له اذهب إلى ربيعه فتعلم من هديه ودله وسنة قبل أن تأخذه من علمه تقل لابن يا مالك خذ من هديه ودله وسمته مظهره أخلاقه صورته هيئته قبل أن تأخذ من علمه فهذا العلم شرفه في لقاء الأشياء ولخذ عنهم والنظر إلى هيئتهم وهندامهم وأيضا إلى سمتهم وإلى سلوكهم وقد كان السلف الصالح رحمه الله تعالى كما قال بالمنكدر وغيره على هذا الباب كانوا دائبين على هذا الباب إذا جاءوا إلى الرجل الرجل نظروا إلى هديه وسمته وصلاته وعبادته فإن كان على السنة أخذ عنه وإلا رجعوا ولهذا لقاء الشيوخ مهم جدا لقاء الشيوخ مهم جدا ولذلك قال الإمام الشافعي ينبغي لطالب العلم أن يصبر على الفقر وعلى الذلة في طلب العلم في طلبه للعلم ولذلك حثه بقوله لا ينال هذا العلم أحد بالمال ولا بعزة النفس لا ينال هذا العلم أحد بالمال الناس تشتري منه لكن العلماء ما يبيعون علمهم تأتيه علم أجل ولذلك كان المحدث من أئمة الحديث إذا حدث وأعطي شيئا من المال استعظم ذلك جدا ورده على صاحبه نعم لأنه لا يريد أن يأخذ عوضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم لما دس له بعض الطلبة شيئا من المال قال له أتريد شيئا يعني يقولون الناس إني أخذ على العلم مالا شانك الله في الدنيا قبل الآخرة قيل فلم يوفق في ذلك نعم فالشاهد أن هذا العلم ما ينال بالمال ما ينال بالمال ولا ينال بعزه النفس كما قال الشافعي قال لا يطلب أحد هذا العلم بالمال وعزه النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح من طلبه بذلة النفس وقلة المال وحرمة وضيق العيش وحرمة العلم أفلح ولهذا قالوا ينبغي لطالب العلم أن يتواضع للشيوخ وأن يصبر على جفوتهم وأن يصبر على الفقر والفاقى ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم في طلبه أن يصبر على جفوة الشيوخ الشيوخ ما هم كلهم على وثيرة واحدة تجد هذا سهل وهي مع الطلبة وتجد هذا جافي ولذلك لما قالوا لسفيان حينما انتهر بعضهم عن سفيان الثولي لما انتهر بعض طلبته قالوا له لو كنت مكانك ما طلبت عليك فسمع سفيان قال هو اعقل من ان يكون مثلك يعني يصبر على الجفوة فيستفيد هو اعقل من ان يكون مثلك لان الذي يصبر على الشيوخ ويصبر على مرارة الجفوة تعقب هذه المرارة الحلاوة فلابد معشر الاخوان من الصبر والمنهوم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته طالب العلم لا بد أن يصبر في سبيل تحصيل نهمته فيصبر على جفوة بعض الشيوخ ويصبر على الفقر والفاقة يصبر على الفقر والفاقة ويتواضع للأشياخ ولو كان أعلى منهم نسبا أو أرفع منهم مكانة ولذلك العلماء هم الملوك حقا العلماء هم الملوك حقا ولذلك قالت زوجة الخليفة يأبى الجواب في مالك فلا يراجع هيبة والحاضرون نواكس الأذقاني عز الوقاع وعز سلطان التقاق فهما الوقار وليس ذا سلطان قالت لابنها هذا هو الملك لا ملك أبيك الذي يساق إليه الناس بالسيار هذا هو الملك ملك مالك إذا قال لا ما يجيب سكت ما أحد يجرؤ يتكلم لا ضرب بصوت ولا خوف بسلطان أما ملك أبيك تقول فهو ملك سلطان يساق الناس إليه بايش بالسيار أما هذا الناس يساقون إليه بالمحبة والإجلال والمهابة لهذا الإمام العالم هذا هو الملك تقول لا ملك أبيك فالعلماء هم الملك حقا فينبغي أن يجلو وأن يعزوا وأن يوقروا وأن يصبر على جفوته إذا جفوا لما لأن العالم حاجتك عنده ونهمتك عنده وهو فبعض الأحيان يحصل له ما يعكر صفو ذلك عليه وخلاصة الكلام وخلاصة الكلام أنه قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجلة خرج الترمذي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة وهذا الحديث في سنده ضعف في سنده ضعف حيث قد صححه الحاكم ووافقه الذهب وأما الترمذي فحسنه ولكن في الحقيقة هو حديث ضعيف لأنه من الرواية دراج أب السمح عن شيخه أب الهيثم ودراج أب السمح وإن كان صدوقا إلا أنه مضعف في روايته خافتا عن شيخه أب الهيثم وهذا الحديث منه وهذا الحديث منه، مما رواه عن شيخه أبي الهيثم، وأنا أستميحكم عذرا لأن الليل متعب. صلى الله